يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فانسلوا فانسلوا وجوهكم وايديكم الى المغافق وامسحوا براوسكم وامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضاء أو على سفر اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الضَّائِطِ أَوْ لَمَسْتُمْ مِثْقَاةَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا ءَنفَسَ فامسحوا بوجودكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوه يعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير تَأْمَنُونَ وَعِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ فِرْدَوْسٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم فَإِنْ تَقُلْ لَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُ